اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واوحي إلى نوح أن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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل, وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين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 وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح هبط بسلام منا وبركات عليك, وبركات عليك وعلى أمم وَأُمَمٌ سَلَكْنَاهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِن أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى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 رضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملناها فأبين منها وحملها الإنسان إن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 كان الله غفورا رحيما